أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فادعوا الله مخلصين له الدين على كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش ذو العرش القر Witam Państwa i witam Państwa i witam <تج ragga> لهم بارزون <تصفيق> <تصفيق> لا يخفى على الله منهم شيء Lahlul wa W imieniu اله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت له المل يوم سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاومين وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ صدق الله لا